تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوِئ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَن تَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى وَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا